وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ أَذًى دونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بي انها ان من المجرمين إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إن ربك هو يصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهديون كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَنْسُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ في intanto Bemo Polidu رِئْ قَالُوا إِنَّ أُمَّهُ وَأَنْتَ